وَحيَيثُ مَاكُْ تُمْ فَولوجُهَكُمْ شَقَرَه لِأَلَّا يَكُونَ لِنا سِعَلَْكُمْ حُجَّةٌ إِلااَّذ نَ غَدَموا مِنهُم فَلَا تَخْشَوُهُمْ وَخْشَون فَلَا تَخْشَون وَخشَي وَلِئُت مَّ نِعَمَتِ عَلَْكُمْ وَلاعََّكُمْ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 فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ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 وَنَقَصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا, قالوا إِنَّا لِلَّهِ قَالُوا جُنٌ اولائك عليهم صلوات عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولائك هم المهتدون الصفا والمروة من شائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك, أولئك يلعنهم الله يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ النَّاعِمُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأَنَا آتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ اتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَ عليه لعنه الله والملائكه والناس, والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ